ووضعنا عنك وزرك وهذا معنى صحيح ويا رب مجرير رحمه الله تعالى أن معنى الآية ووضعنا عنك وزرك يعني وضعنا عنك وزر الجاهلية وأمور الجاهلية وما صدر منك قبل الإسلام فجعل المعنى محمولا على هذا ووضعنا عن كوزرك وقال أبو حيان رحمه الله تعالى ووضعنا عن وزرك قال إنما هو كناية عن أمر العصمة من الذنوب وقال ابن كثير رحمه الله ووضعنا عن وزرك هذه الآية كقوله تعالى ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك الآية ووضعنا عنك وزرك إذن ابن جريل ذهب إلى أنه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 إذن ما وقع من موسى فوكزه موسى فقضى عليه نقول وهل هذا كان ذنبا إنه قتل على سبيل الخطأ يا ملعمد على سبيل الخطأ ليرد ظلمه ومن أخطأ لا ذنب له ومع ذلك شق على موسى هذا الأمر كما مضى قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر له إنه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 يقول شيخ الاسلام وأما القول بأن الانبياء معصومين من صغائر غير معصومين من صغائر الذنوب فهو قول اكثر اهل العلم والذي دلت عليه النصوص من الكتاب والسنه وهو قول اكثر اهل العلم يقول من الصحابه والتابعي واقوال المفسرين والفقهاء وأهل الحديث وغيرهم من أهل العلم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 أعطوني موحدا لا يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في الشهادة فقط وهذا من أعظم أنواع الذكر فهو ذكر حسي حسي ظاهر أما الذكر المعنوي وهذا أيضا حاصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أن كما قال الشنقيطي فهو أن الله تعالى أخذ الميثاق على جميع الأنبياء والمرسلين أن يؤمن به وأن يبشروا ببعثته فما من نبي أرسله الله تعالى إلى قومه إلا بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم وكلف أمته بالإيمان به كل الأنبياء وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا لتؤمنون به ولا تنصرنه قال اقرتم وافقتم على ذلك اسر قالوا اقررنا قال فاشهدوا انا على ذلك وانا معكم من الشهيدين والزموا اممهم أيضا بذلك ولذلك من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر بعيسى حتى وان ادعى انه يؤمن بعيسى ومن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر بموسى لأن موسى عليه الصلاة والسلام أخبر ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهو موجود عندهم في التوراة وهذا شيء ثابت ومتواتر وقد تواترت في الأخبار وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين لدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد يعني أحمد الخلق وأحمد من اسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين هذا نوع من أنواع رفع الذكر هذا نوع من أنواع رفع الذكر أنه ذكر وعرف قبل أن يخلق الله عليه وسلم أما ما تقرأه في بعض الكتب التي ألفها غير أهل العلم وغير من كان أهلا للتصنيف والتأليف ممن يحشون الكتب بكل ضعيف وسقيم لا يستند إلى أدلة صحيحة لعلك تقرأ في بعض كتب القصص من أن آدم حينما نفخ الله عز وجل فيه من روحه أنه نظر إلى العرش فوجد لا إله إلا الله محمد رسول الله فقال من فإلى آخر الحديث هذا حديث ضعيف بل موضوع ولا دليل عليه ولا يصح وقد ضعفه العلماء ومنهم من قال إنه موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مشهور عند كثير من عامة الناس هذا نوعا من أنواع الزكر إيش هو؟ هو ذكر قبل ومن أنواع الذكر أيضا وهو ذكر المعنوي شرفه ورفعته على كافة الأمم كما قال تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسأل الذكر يعني شرف ورفعك لك ولقومك فإذا ذكر قومه أو بعض قومه يعني إذا شرف بعض قومه بعض أمة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى شأنه وذكره فإنه بالضروري أن يرفع شأن نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم وهذا نوع من أنواع الذكر المعنوي وعنوي ورفعنا لك ذكرك فهل بين المعنيين تناقض أم أن هذا من باب اختلاف التنوع الثاني وليس هذا من باب اختلاف التضاد ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فذكره صلى الله عليه وسلم مرفوع رغم كيد الكائدين رغم حقد الحاقدين كم, كم, كم, كم, كم يراد للمشاهير من المهاذيل من مهاذيل البشر من الرياضيين والفنانين والمعتوهين والمهرجين يراد لهؤلاء أن يعلى ذكرهم ان يعلو ذكرهم وان ترفع اسماءهم فتملأ باسماءهم الصحف والمجلات ووسائل الاعلام وتضخم اسماءهم على حقاره شخصياتهم وعلى نذالة شخصياتهم فإنهم قد يكونون من الماجنين المعربدين الفاجرين بل ربما من الكافرين لكن يأبى الله عز وجل إلا أن يذيب أسماءهم وأن يجعل نجومهم نجوما كاذبة سرعان ما تأفل ويبقى اسم النبي صلى الله عليه وسلم فوق كل منبر وعلى كل منارة وعلى كل قمة بأبيه وأمي عليه صلوات الله وسلامه وأعطوني رجلا قد حفظت سيرته جليلها وصغيرها كثيرها وقليلها مثل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأعطوني رجلا من هذا الخلق الذي خلقه الله عز وجل حفظ حديثه حرفيا ودوّن دو كلامه تدوينا وملئت بسيرته وأقواله وعلمه وحكمته المجلدات بل المكتبات, المكتبات وعجز جل ألسن عن وصفه عليه الصلاة والسلام مثله عليه صلوات الله وسلامه ورفعنا لك ذكرك وهل هناك رجل رفع ذكره كرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعنا لك ذكرك في الدنيا والآخرة ليس إلا في الدنيا فقط في الآخرة إذا ما اشتد الهم والكرب بالناس لمن يتوجهون إذا أرادوا أن يعجل لهم القضاء ذهبوا إلى آداء قالوا ذهبوا إلى آداء فهو أبوكم وقد خلقه الله تعالى بيديه وأسد له ملائكته ونفخ فيه من روحه فيذهبون إلى آداء فيذكروا ذنبه وأنه نهي عن الأكل من الشجرة فأكل منها ثم يذهبون إلى نوح ثم إلى موسى ثم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى إيسى كلهم يقول لست بصاحب ذلك حتى أن إيسى عليه صلوات الله والسلام الذي سينزل في آخر الزمان ليس بصاحب ذلك بل يرشد البشرية قاطبة أن يذهبوا إلى محمد بن عبد الله يقول اذهبوا إلى محمد بن عبد الله فإنه عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر مع أنه ما ذكر ذنبا لكنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أكرم منه والأنبياء كلهم يقرون بذلك ويعترفون بذلك فانه الذي أمهم في بيت المقدس وصلى بهم إماما وخطب فيهم صلى الله عليه وسلم حتى في دخول الجنة حتى في عرصات القيامة أوسع حوض حوض رسول الله كل الأنبياء لهم أحواط وحوظ النبي صلى الله عليه وسلم أكثره واردة وأوسعهم وأبيضهم حتى في الدخول إلى الجنة فإن خازن الجنة أمره الله تبارك وتعالى أن يفتح الباب لأحد قبل محمد بن عبد الله والحديث في البخاري ومسلم حينما يحبس الناس بعد المرور على الصراط على قنطرة قنطرة هذه غير الصراط دل عليها القرآن والسنة وسيق الذين تقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها فدل ذلك على التراخي أما في النار قال فتحت أبوابها وقد جاء حديث أبي سعيد الخدري وغيره يدل لذلك أن الناس إذا قضوا ومروا على الصراط حبثوا على قنطرة بين الجنة وبين الصراط لتنزع من صدورهم البغضاء والحسد والحقد والشحناء التي هي موجودة في صدور الموحدين اليوم لأدفع الأسباب هذه ما لا يمكن أن ندخل الجنة بها في القلوب تنزع من الصدور في هذا الموضع ثم يشق الأمر على الناس رغم أنهم قد نجوا من الأهواء لكن يطول المقام فيستشفعون الأنبياء مرة ثانية ويبدأون في ذلك بآدم عليه السلام ويقول كل واحد اللست بصاحب ذلك حتى يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيذهب فيستشفع فينادي فيقول من؟ فيقول محمد ابن عبد الله فيقول عليه الصلاة والسلام أنا أول من يحرك حلقة باب الجنة فأقعقعها فيقول دخل يا رسول الله أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك أول رجل تلج الجنة رجل محمد عليه الصلاة والسلام أليس هذا من رفع الذكر ورفعنا لك ذكرك في الدنيا والآخرة عليه الله والسلام والله ما اتصل أحد به عليه الصلاة والسلام واستنى بسنتي واقتفى أثره ونهل من علمه إلا رفع الله تعالى لهذا العبد ذكرا والسبب في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان أهل السنة واهل العلم والذائدون والذابون والمدافعون عن منهج الله وعن دين الله مرفوعي الذكر في هذه الحياة وبعد الممات فما ظنكم بالنبي صلى الله عليه وسلم ورفعنا لك ذكرك نترق الحديث عن بقية الآيات بعد الصلاة بإذن الله وأصلي وأسلم ولعبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان اليوم الدين أما بعد فيا أيها الأحبة بعد أن ذكر الله عز وجل وعدد هذه النعم هذه الخيرات وهذه البركات وهذه الفتوحات لسيد البريات وأكرم المخلوقات صلى الله عليه وسلم أعقب ذلك بقوله ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرى والفاء رابضة لما بعدها بما قبلها ما قال إن مع العسر يسرى قال فإن مع العسر يسرى إن مع الشدة فرجاء إن مع الضيق مخرجاء إن مع الهم فرجاء فإن مع العسر يسرى أي هذا العسر الذي تلقاه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء القوم المكذبين سوف يزول وسوف يجعل الله عز وجل عسرك يسرا وسوف ينقاد إلى الحق بإذن الله تعالى كما شاء الله تعالى وأراد وهنا هذه الآية وما بعدها يسل الله عز وجل بها حبيبه المصطفى فكأنه لما عدد عليه هذه النعم كأنه لما قال لما شرحنا لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك الذي فعل كل ذلك بك ولك لك ومحبة فيك صلى الله عليه وسلم فإنه سيجعل عسرك يسر إذن عليك أن لا, أن لا تحزن وعليك أن لا تلزع فما عليك إلا أن تصبر فإنه لا بد أن يعقب الظلام نور والفجر يعقبه صباحا والنور من رحم, من رحم الظلماء مسراه والورد يخرج من بين ثنايا الشوك فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى والتكرار في القرآن قد يفيد التوكيد والمبالغة فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى وفيها تبشير من الله عز وجل لكل من وقع في ضيق أو وقع في شجة أو وقع في حرج أن الله تعالى سيبدل عسره يسرى وهذا وعد من الله تعالى والله لا يخلف الميعات فإن العسر لا يغلب يسري وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال وأعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسر فإن مع العسر يسر سيهتدي الظالم وسيعود البعيد وسيرد الغريب وسيشبع الجوعان ويروى الضمآن ويهتدي الحيران إن مع العسر يسرى ستصير الأمور إلى الله ستخفق راية لا إله إلا الله ستعود الأمور إلى أنصبائها وموازينها التي يريدها الله عز وجل لها فإن مع العسر يسرى ولا يمكن أبدا أن تدوم الشدة فإنه إذا ما اشتد الحبل انقطع وإذا ما ضاق الأمر اتسع وإذا ما نزل المكروه ارتفع فإن مع العسر يسرى, إن مع العسر يسرى ثم بعد ذلك قال ربنا عز وجل بعد أن سل حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم والتسلية له ولكل من وقع في ضيق وهم وغم وكرب وشدة قال بعدها فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فانصب وانتبهوا جيدا لأن كثيرا من الناس لا يفهم هاتين الآيتين بالذات من دون بقية الآيات السابقات فإذا فرغت فانصر أنت لو وقفت على باب المساجد على باب كل مسجد لتسأل الناس والمسلمين عموماً نحن نقول ذلك من أجل أن نشخص المرض الذي فينا لا نقول هذا للسبل الشماته أو التعالي على إخواننا أبدا وإنما لو وقفت على أبواب المساجد وجعلت تسأل كل مصل عن بعض الآيات في قصار السور لا ندخل لا في البقرة ولا في السبع الطوى سترى كيف أنهم يفهمون هذه الآيات فإذا فرغت فانصر قال ابن كتير يعني إذا فرغت من أمور الدنيا وعلائقها فانصب إلى ربك عز وجل في العبادة وأخلص له النية وارغب إليه وحده دون غيره فإذا فرغت فانصب وقال بعض أهل العلم فإذا فرغت فانصب يعني إذا فرغت من دعوة الخلق فانصب في عبادة الخالق فإذا قلت فانصب النصب من النصف والنصب قال العلماء هو التعب بعد الاجتهاد كقوله تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة, عاملة ناصبة فالنصب لا يكون إلا بعد ماذا إلا بعد الاجتهاد والعمل فإذا فرغت فانصب قال الضحاك إذا فرغت من الجهاد في سبيل الله فانصب في عبادة الله وقال ابن مسعود رضي الله عنه فإذا فرغت فانصب إذا فرغت من آداء الفرائض فانصب في قيام الليل فإذا فرغت فانصب والحق أن الآية عامة كما قال ابن جريف فإذا فرغت من أي عمل من الأعمال فانصب في طاعة الواحد الديان الكبير المتعاد انصب ولازم العبادة واتعب في عبادتك فإذا فرغت فانصب قال الشنقطي وفي هذه الآية حل لمشكلة الفراغ في هذا العالم لأن الكثير من الناس يشتكي حيث أن المسلم في الأصل لا فراغ له لأنه معمور إذا فرغ من شيء أن ينصب في عبادة الله ولذلك قيل أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما خرج يغما فمر برجلين يتصارعان قال ما أمرنا أن نملأ فراغنا بهذا وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال إني لأكره الرجل الذي يكون فارغا من شغل ويكون سبهلا لا في أمر دين ولا في أمر دنيا فالمسلم إما أن يكون منشغلا بأمر دنيا يعود عليه بالنفع وبالتالي سيعود عليه بنفع أخروي إذا كان في استرزاق أو طلب رزق حلال أو سدي حاجة أو قضاء حاجة أو أن يكون في أمر من أمور الآخرة مثل العبادة وما أشبه ذلك فإذا فرغت فانصر وقال الألوسي لقد وردت قراءة شاذة في هذه الآية بالكسر فإذا فرغت فانصب واستدل بها الشيعة على وجوب تولية علي بن أبي طالب بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا فرغت من النبوة انصب علي فرد السني وقال لا إذا فرغت فانصب أبا بكر ليس فيها دليل أصلا وها هنا تنبيه وتحذير في هذه الآية فإذا فرغت فانصر تنبيه وتحذير أما التنبيه أن الإنسان عليه أن لا يتكلم في دين الله عموما بغير علم لأن الكلام في الدين بغير علم جريمة كبرى جريمة وسبب من أسباب الانتكاسة والظلال وعدم الهداية قال تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليظل الناس بغير علم إلا الله لا يهدي القوم الظالمين فالله لا يهدي هذا لا يكفي أن تذرف الدموع وأن تسرح اللحية وأن تعفي اللحية وان تلبس اللفس الشرعية الإسلامية الجميل إذا لم يكن عندك علم لا تتكلم وأن تشرك بالله ما لم ينزل به سلطان وان تقول على الله ما لا تعلم فهو مقرون بالشرك بالله قبل تتكلم تعلم وإنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم كما قال صلى الله عليه وسلم خاصة في كتاب الله عمر يسأل عن آية فقال وفاكهة وأبا ما الأب يا أمير المؤمن؟ قال أي سماء تظلني وأي أظن تقلني إن أنا قلت في كتاب الله بغير علم عمر بالخطاء العربي القح الفصيح الذي عاش فترة الوحي فالإنسان إذا كان عنده علم تكلم وإذا ما كان عنده علم تعلم ثم تكلم لكن كثير من الناس قدم الكلام على العلم وقال الله سيهابك إن شاء الله ينزل عليك وحي إنهام من الله لا أنت بك نبي أنت بشر عادي عليك أن تسمع لأهل العلم وتثني ركبتك ثم تستفيد وتتعلم وتقيد الفوائد ثم تبلغ عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم هذه السنة التي يريد الله عز وجل نمشي عليها فالتنبيه هنا لبعض هذه الآيات التي يفهمها الناس على غير مفهومها الصحيح ذكر الشنقيض رحمه الله أنه عرضه رجل يوما في الطريق ومعه شخص آخر وهذا الرجل كانت عليه يعني بدلة جميلة ثياب جيده وكان عنده حزام يسمى عند لغة الشنقيط في أهل موريطانيا نصبة فقال الرجل لصاحبي قال نراك نصبت اليوم مش النصبة هذه اليوم قال لأنني عدت من العمل والله يقول فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فانصب تنبيه ثاني ذكر أيضا الشنقيط لأن رجلا كان معدوم المال وقع في ضيق وأزمة مالية كما يقال فقال لصاحبه يسأله ألا تعرف شخصا أنصب عليه قال النصب حرام كذب ما جوزه قال الله عز وجل قال إذا فرغت إذا فرغ فرغت يدك ولا والأياذ بالله وأما التحذير فهو الذي وقعت فيه أو وقع فيه بعض الناس من عامتهم يعني يجعلون المسألة للسبيل المزح ولا مزح في كتاب الله المزح لا يجوز بالقرآن والسنة فإذا رأوا شخصا فرغ من الصلاة أو يعني أتم عبادة من العبادة قال النصب الآن يلا تعالوا نصب فإذا فرغت فانصب والعياذ بالله وقد تكون الجلسة جلسة محرمة فيها خمور وفجور ودواهي فإذا فرغت فانصب إذن المعنى فإذا فرغت فانصب يعني إذا فرغت من أشغالك وأعمالك سواء كانت دعوة إلى الله أو جهادا في سبيل الله أو شغلا من أشغال الدنيا فانصب في العباده في عبادتك لربك بالصلاة والتهجد والقيام وقراءة القرآن والذكر هذا هو النصب الذي يريده الله عز وجل منه فإن لله وإله راجع فإن مع العسر يسر إن مع العسر يسر فإذا فرغت فانصب ثم جاءت آخر آية في هذه الصورة وإلى ربك فارغب وهنا وقع تقديم المعمور الذي يفيد الاختصاص والحصر كقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين يعني ما نعبد إلا أنت ولا نعبد غيرك وإلى ربك فارغب يعني لا ترغب إلا إليه وإلى ربك فارغب فرغبتك اجعلها لله عز وجل هكذا قال الله عز وجل وإلى ربك فرغب لا ترغب إلا إليه لأن الرغبة عبادة جليلة لا تجوز إلا لله سبحانه لأن العبادة حق لله وحده وإلى ربك فرغب. عليك أن تخلص نيتك في الرغبة إلى الله والطمع فيما عنده من المغفرة والرحمة والخير لا ترغب فيما عند غيره لا تتوجه إلى غيره عفر جبينك في التراب له ضع قلبك بين يديك لربك تضرع واستكن وافتقر لمولاك وإلى ربك فارغب ولذلك جاءت نصوص في السنة في أدب الإنسان في الصلاة وأن الإنسان إذا قام بين يدي الله ينبغي أن يقوم بقلب فارغ من جميع الشواغل حتى يتصح رغبته إلى الله لأن الإنسان يعمد الله تعالى بأمري بالرغبة والرهبة الرغبة والرهبة بالرجاء والخوف ولذلك قال تعالى عن بعض الأنبياء وكانوا وكان يسارعون في الخيرات وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا خذوا على سبيل المثال ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث بهريرة نهى عن الصلاة وهو يدافعه الأخبثان أو وهو بحضرة طعاء يعني نهى عن الصلاة إذا كان في بطن الإنسان شيء من البول أو الغائط أو الريح لأنه سوف يكون منشغل الفكر فلا يستطيع أن يخشع في صلاة ولا أن يرغب إلى ربي رغبة صحيحة ولا وهو بحظرة طعام إذا كان جائعا وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة انظر إذا أقيمت الصلاة وقدمت العشاء فابدأوا بالعشاء قبل الصلاة لكن لا تأخذوا هذا على سبيل التخلف عن صلاة الجماعة دائما بنية أنك جوعان أو الطعام قر بين يديك هذا يقع مرة مرات شأذة ليس كل مرة وإلى ربك فرغب فالرغبة لا تجوز إلا إليه فإذا فرغت فانصد وإلى ربك فرغب قال الإمام بن قيم في مدارج السالكين والرغبة مكانة من قوله تعالى ودرجة من قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعيل لأن ابن القيم ألف هذا الكتاب في مجلدين ضخمين سمه مدرج السالكي كلها مقامات عبودية من قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعيل فيقول إحسان منها و behold Arbo Oat I والمراقبة فيها كل من إياك نعبد وإياك نستعيل قال ومن معاني اياك نعبد واياك ومن م... إياك نستعين ومن اياك مكاناتها ودرجاتها مقام الرغبة. مقام الرغبه قال والرغبه هي الطلب اما الرجاء فهو الطمع فالانسان اذا رجا يكون قد طمع وطمعه لا يكفي بل لابد أن يعقب الطمع بالرغبة فإذا طمع طلب أما إذا رجع فقط مدون رغبة ما تحقق المقصود ترجو ثم ترغب وإلى ربك فرغب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغ. فنصب النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته لربه تبارك وتعالى وامتثل لأمر مولاه وكان يقوم الليل حتى تتورم قدماه ولما كان يسأل كما في عدث عائشة والمغير ابن شعبة في الصحيحين ما لك يا رسول الله وأنت الذي غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخذ كان يقول أفلأ أكون عبدا شكورا صلى الله عليه وسلم فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغ ولكن هذا النصب في العبادة لا ينبغي أن يصل بالإنسان إلى درجة التكلف فلو أن إنسانا مثلا خير بين أن يصلي في الظل أو الشمس فذهب فصلى في الشمس هل يكون مبتدعا أم مستنى مبتدعا لأنه إذا وافقت صلاته في الشمس اتفاقا يصلي ويتحمل وهو مأجور أما إذا ذهب ليكلف نفسه تعبا ومشقة لم يكلفه الله عز وجل بها فليس هذا من السنة فإذا فرغت فانصر لا تكلف في العبادة بل يؤديها الإنسان على حسب استطاعته ولذلك فرع الإمام ابن ما وهو يتكلم عن مقام الرغبة حتى وصل إلى مقام الرعاية ما تفهم ما قال لأن الناس ثلاثة أقسام قسم انشغلوا بالرواية وهؤلاء هم النقلة كأهل الحديث والمحدثين أهمهم الرواية هل صحة الرواية صح الحديث وقسم انشغلوا بالدراية وهم العلماء الذين يستنبطون القواعد الشرعية والأحكام والأدلة الحلال والحرام من الأدلة والقسم الثالث هم العارفون بالله هم الذين رعوا هذه النصوص وعملوا بها قالوا الرعاية قل من قام بها لأن الإنسان قد يكلف نفسه بالشيء لكنه ليس اهلا لذلك وذكر حال النصارى قال تعالى وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه раفه ورحمه ورهفانيه ابتدعوها ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله كما راوعوها حق رعايتها هذا الإنسان إذا كلف نفسه بالشيء مما هو مشروع عليه أن يفي به عليك أن تكون في المستوى فما رعوها حق رعايتها فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرى, إن مع العسر يسرى. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لقد تضمنت هذه الصورة على وجازتها أجوها من البديع والبيان والفوائد البلاغية أولا الاستفهام التقريري الذي يفيد الإثبات في قول ألم نشرح لك صدرك ومن فوائدها البلاغية الاستعارة التمثيلية لأن الله تعالى شبه الوزر والذنب هنا بالحمل الثقيل الذي أسقل الظهر فقال ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك وهذه تسمى استعارة تمثيلية وهي ايش من اقسام الحقيقة والمجاس نقسام المجاس ووضان عنك وزرك الذي انقض ظهرك ومن فوائد السورة البلاغية الجناس الناقص الجناس الناقص في عسر ويسر ومن فوائد السورة البلاغية الاطناب حيث أنه كرر إنما العسر يسرا فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا ليستقر ذلك في القلوب ويتعقل الناس أنه أمر ثابت ومن فوائدها البلاغية التنكير للتفخيم في قوله فإن مع العسر يسرا فالعسر ذكرت معرفة واليسر بالتنكير قال العلماء من أجل أن يبين الله أنه يسر كبير وعظيم فاليسر أكبر من العسر بإذن الله تعالى ومن فوائد السورة البلاغية السجع المرصع وهو من المحسنات البدعية يعني توافق أواخر الكلمات ألم نشرح لك صدرك وضعنا عنك وزرك كاف مسكنة في كل كلمة نعم يسرى عسرى طيب فانصب فارغب هذه نقول من السجع الموصع وهي من المحسنات البديعية كما أن هذه السورة الكريمة المباركة تضمنت كثيرا من الفوائد أولا أن الله سبحانه وتعالى يذكر منه من على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم كما في هذه السورة وكما في السورة التي قبلها ويذكر ذلك من أجل تسليته والحفاوة به وإعلاء شأنه وقلنا إنه حتى ولو ذكر ذلك على سبيل الامتنان فإن امتنان الله تعالى يختلف عن امتنان المخلوق لأن امتنان الله كله تتم به الرحمة واللذة والخير بخلاف منة المخلوق وقد تكلمنا عن ذلك في قوله تعالى في الأسبوع الماضي أجر لهم أجر غير ممنون ويستفاد من هذه الصورة علو مكانة النبي صلى الله عليه وسلم فمع أن الله تعالى شرح صدور عباده للإسلام وللحق والإيمان لكنه خص هذا الصدر العظيم صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشرح ألم نشرح لك صدرك فدل ذلك على أنه صدر عظيم وبالله إنه أعظم صدر خلقه الله عز وجل ويستفاد من هذه الصورة أن أعظم نعمة على العبد نعمة شرح الصدر فما يريد الله بي نعم فما يريد الله ان يهدي يسرح صدره الاسلام وما يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء انظر الى التشبيه هنا ولذلك اثبت العلم الحديث ان الانسان كلما صعد في الهواء درجات أن صدره يتقلص ولا يستطيع أن يتنفس ولذلك إذا صعدوا القمر وإذا الكواكب لبسوا هذه البدلة حتى يستطيعوا أن يتنفسوا ليش؟ لأن صدرهم تضيق كأنما يصعد في السماء ألم نشرح لك صدرك؟ ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان عليه أن يسعى في أن يكون صدره منشرحا دائما أن يكون متسع الصدر في مقام الدعوة إلى الله ليصبر على أذى الدعوة كما صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء والمرسلون وعليه أيضا أن يكون منتسع الصدر ومنشرح الصدر وأن يكون صدره فسيحا رحيبا لكل ما يسمع من ما أمره الله تعالى به أو ما أمره رسوله صلى الله عليه وسلم به بعض الناس اللي يسمع الأمر يشمئز ينتمش قلبه يضيق صدره وهذا يخشى عليه هذا يخشى عليه فكلما كان الإنسان أشرح صدرا لأوامر الله كلما دل ذلك على أن الله أراد به خيرا لأن هذا هذا دليل على أن الله أراد أن يهديه فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره لإسلام الإسلام الأصول والفروع جميع أصول الإسلام وفروعه ويستفاد من هذه السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله تعالى له ذنوب كلها صغائر وليست بكبائر لأنه معصوم منها ويستفاد من هذه الصورة ثبوت الوزر للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يقر عليه وهو مغفور نمحو بحمد الله ويستفاد من هذه الصورة تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم للذنب وشدة محاسبته لنفسه واهتمامه بالوزر على صغره وعلى انغماره في بحورس الحسنات فإذا كان هذا الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخره أثقل ظهره الوزر مع أنه موضوع محطوط مغفور فما ظنكم بمن دونه بمن أثقل كاهله بالأوزار والآثام ما ظنكم بمن حارب الله تعالى في ليله ونهاره بالعظائم والكبائر ترك الصلاة أسرك بالله نزعت الحجاب أكل الربا أكل الرجاوة حسر السلاح في وجه الإسلام والمسلمين أعلى الحرب على الله وعلى سريعة الله ما ظنكم بهذا إذا كان لا يفكر في هذه الأوزار وهذه الآثام وهذه الذنوب فاعلموا أن قلبه ميت بل ليس له قلب بالكلية فليفتش له عن قلب الرسل اهتموا لهذه الأوزار مع أنها مغفورة وممحوة وموضوعة ومحطوطة ولهم بحور هائلة للحسنات والبذل والعطاء في سبيل دين رب الأرض والسماوات ومع ذلك اهتموا فإياك أن تحقر زنبا لأنه قد تثقل سيئة واحدة ميزان السيئات فتهلك عفر الله وإياك ولذلك حذر صلى الله عليه وسلم من محقرات الذنوب وقال إياكم ومحقرات الذنوب فأنها إذا اجتمعت على الإنسان أهلكت تهلكه كما تجتمع العيدان وتضرم فيها النيران هكذا إذا اجتمعت محقرات الذنوب يعني لا تتخذ من هذا الذريع تقوله مدام أن الأنبياء لهم أوزار سبحان الله إذن حتى احنا كذلك الأنبياء غفرت أوزارهم وهي صغائر أمام ما نقترف نح. بعض الناس يكذب ويراه أنها صغيرة ولذلك قال كذبة كذب بيضاء وفي أبيض كله أسوأ أو يغتاب وهو حق قل هذا حق حق الذي أقوله في هذا الشخص يعني نبارز الله تعالى بالعظائم والكبائر التي توجب الفسق والعياذ بالله لأن المصرع الكبير فاسق عند الله نعم وعلى رأي كثير من العلماء لا تكفرها الصلوات خاصة بما يتعلق بين العبد والناس والإنسان لا يرىها شيئا ومن علامات النفاق أن يحتقر الإنسان للذنوب وأن يرىها لا شيئا ويستفاد من هذه السورة أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوع برفع الله له رغم كيد الكائدين وحقد الحاقدين فليخسأ المنافقون والمجرمون وأعداء الله عز وجل وأعداء هذه الرسالة المحمدية فإن ذكره عال بإعلاء الله عز وجل له ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان عليه أن يتفائل بالخير وأن يعلم أنه لا بد أن يفرج الله تعالى همه وينفس كربه لأنه بعد العسر يسرأ ويستفاد من هذه السورة أن على الدعاة إلى الله وعلى أهل العلم والإصلاح عموما عليهم أن يصبروا كما سل الله عز وجل نبيه بهذه السور وهذه المقاطع والآيات في أنه لا بد من أن يكون مع العسر يسرا عليهم أيضا الدرس للرسول عليه الصلاة والسلام ولمن بعده من من سار على طريقه ونهج نهجه عليهم أن يصبروا فإن عسرهم سيبدله الله تعالى بإذنه سبحانه يسر طال الزمن أم قصر وقد تحقق ذلك للصحابة وللتابعين وللمصلحين على مر الأيام والدهور فإنه لا بد أن يعقب الحزن الحزن بسمة والدمعة فرحة والهزيمة نصر والضيقة اتساع وسعة لا بد ويستفاد من هذه الصورة سعة رحمة الله سبحانه وحكمته حيث أنه يقرن العسر بالعسر يقرن اليسر بالعسر والعسر باليسر دائما ولذلك لما قرن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بينهما في حديث واعلم أن النصر مع الصبر والفرج مع الكرب وأن مع العسر يسر فإذا رأيتم الأمة الآن في كرب وهي في كرب حقيقة فأعلموا أن الفرج قريب وإذا رأيتموها الآن في هزيمة وهي في هزيمة فأعلموا أن النصر قريب لكن إذا تحققت أسبابه وشروطه ألا أن نصر الله قريب ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان إذا فرغ من أشغاله ودنياه عليه أن يتوجه للعبادة وأن ينصب في العبادة فإذا فرغت فانصب ويستفد من هذه الصورة أن الإنسان عليه أن يستغل الفراغ فإن الفراغ نعمة عظيمة من الله جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ مغبون ليس معنا مغبون أي محروب بل يعني قد ووهب هذه النعمة لكنه لم يستغلها هذا هو الغبل كالغبن في البيع والشراء ككثير من الناس الذين هم عاطلون عن العمل إما في بحث عن شغل أنت في فراغ استغل هذا في طاعة الله أو في قضاء حاجة من حوائج الدنيا التي تعود عليك بالنفع أو أصحاب يعني الذين هم أشغالهم قليلة وساعاتهم قليلة في الشغل هم في فراغ المتقاعدون كالشيوخ الكبار تعجب حينما ترى تنزل لبعض الأحياء الإسلامية تجد بعض الشيوخ ممن هم في التقاعد من صلاة العصر هو طالع نازق لا مصحف لا زاويه في مسجد يسبح لا حلقه علم وذكر يحضر فيها لا في دنيا ولا في دين عجيب وربما وقع ذلك وفعل ذلك في الأوقات الشريفه كشهر رمضان وهلا دليل على الغبن والخساره الكبرى ولذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس كثير من الناس تعجب ايضا حينما ترى كبارا في السن. ليست لهم اشغاء. مثل يوم الجمعة. وبقية الصلاوات رغب النبي علي. علي. عليه الصلاة والسلام في التبكير في الصلاة. قال يعلم الناس ما في الصف الاول والاذان استهموا عليه. يعني لا اقترعوا عليه. ورغب عليه الصلاة والسلام في التبكير لصلاة الجمعة. هذه التفريع أن نذكرها. ان من جاء في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنا. ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنماнеقرب بقرة ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنماでقرب كبش أن أقرأ ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجائجة ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة الحديث مشهور تجده في التقاعد ويأتي عند الأذان وربما بعد أن يبدأ الإمام في الخطبة غبلي ماذا كنت تصنع في بيتك هل استغللت هذا الفراغ عجيب ولذلك السلف الصالح أصلح الله أحمدنا مثل أحوالهم ما اشتكوا ابدا من الفراغ بل كان عدوهم الوقت ما عندهم وقت ما اشتكوا ابدا من الفراغ اما في تخريج حديث او تلاوة قرآن او مراجعة او ذكر او اتباع جنازة او تصدقه او قضاء حاجة ملهوف اي عمل من الاعمال الصالحة او امر بمعروف او نهي عن المنكر او دعاء او ضرع ما في وقت الوقت أنفسه ما أنيت بحفظه وأراه أسأل عليك يضيعه لقد أهاج الفراغ عليه شغلا وأسباب البلاء من الفراغ إن الفراغ والشباب والجده لمفسدة للمرء أعظم مفسدة فالفراغ نعمة وسلاح ذو حدي إما أن تستغله فتنتفع به وإما أن يكون حسرة وبالا عليك فإذا فراغت فانصر لا تضيع وقتك أبدا لا تقول الله أنا فارغ شغل ما في فراغ عندك موت يترصدك عندك قبر ينتظرك عندك حساب ستعرض على الله جل وعلا ستقف بين يديه ستحشر وتنشر وتحاسب وتجازع عن الصغير والكبير والحقير والقطمير إذن عليك أن تضيع وقتك لأنه لا فراغ لك ويستفد من هذه الصورة أن الإنسان عليه أن يخلص النية لله تبارك وتعالى في رغبته وأن يرغب فيما عنده وأما بقية الأمور التي هي تعد من, أخذ الأسباب من الأخذ بالأسباب فهذه أمور طبيعية كالبحث عن الشغل لا نقول أن هذا رغب لغير الله هذا لابد منه لأنه أخذ من الأسباب أو سؤال بعض الناس أن يقضي لك شأناً ليس هذا من الرغبة لغير الله لكن قدم بين يدي ذلك وقبل ذلك الدعاء والضراعة والتيسير فهي عبادة لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى أهذا ما بدى لي من هذه الفوائد من هذه السورة المباركة الكريمة على وجازتها ونسأل الله سبحانه أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم وبما صرف فيه من الآيات وذكر الحكيم انزلنا وياكم من اهل القران وانزلنا في هذه الليله ممن حفته الملائكه وتنزلت عليه الرحمه وغشيتته السكينه وذكره الله تعالى في من عنده ونجل اعمالنا خالصه